ولو بسط الله الرزق لعباده لباغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط ويشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما بث فيهما من داء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير